هو الحي القيوم مزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة, وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو تقوى إن الله لا يخفى عليه شيء إن الله لا يخفى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 أزل عليك الكتاب منه آيات, منه آيات محكمات، هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغوا فيتبعون ما تشابه منه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 إلا أولو الألباب ربنا لا تزد قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب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 يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره, والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحظ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 الذين اتقوا عند ربهم جنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان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 الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط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 فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد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 ثم يتولى فريق منهم وهم معرطون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات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 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه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 قل أطيع الله والرسول فإيت تولوا إن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى دم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وآل بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني